Thank you. فلما تلاقينا على صفح رامتين فلما تلاقينا على صفح رامتين وجدت بنانا الحاميرية أحمراء فقلت خضب تلك فبعد فراجنا وَجَالَتْ مَعَدَضًا ذَلِكَ مَا جَارًا وَلَكِنَّنِي وَلَكِنَّنِي لَمَّا رَأَيْتُكَ غَحِيلًا بكيت دمان حتى بللت به التراب وما مسحت باطراف البنان دموعي بصراخا الأجوف كما ترى Amen.